Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, طويله في الصاله قصال في خالد وفي ومعلق صورتي على الحيط انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا, جيت أنا, جيت أنا جيت في البيت انا جيت انا جيت انا جيت صباح الخير هناجيحه بطوله عايز تتابعوه ارجو ليني كمان جمال ابو ساس سنيمان النيل معتز عبد الصبور والطفل مروان مجدي دفل الشرف الفنان سناد شافع بمسترات مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى مقدنة والنهاية محمد يحيى كلمات ايمن بحجة عمر توزيع يحيى يوسف المفجل المنافس شيرين ابراهيم انتاج ماس ميديا تردوكشن تعليف مجدي الكتش اخراج حسين ابراهيم صلاح الخير برعاية Beautiful. مالك متنرفيزة عصبح ليه يا شي موجبان مش معقول. أرحى من النوم ألاقي الفيلا مبدور عمال وطوبه أسمنت ممكن أعرف إيه اللي بيحصل بعد هزن حضرتك دي شوية تعديلات بعملها في الفيلا بيتهيق لي المفروض أي حاجة تحصل في البيت ترجع لي فيها يا بش مهندس ولا أنت رعيك إيه لا في دي بقى عندك حق بس الموضوع جه كده باينير تشانس وابنك اصر هو وابنك البكري ابن البكري لا والله ضحكتني يا حازم هو انا خلفته وانا مش واخده بالي ولا ايه اه المهندس صلاح اللي من ساعه ما حط رجله المكسوره في الفيلا هو واخد اوضه مكتبي وعربيتي وسواقي حتى ابني اللي حالتي سيطر عليه تماما <تصفيق> بس بقى تنكرش إنه انه لنا جوه في الفيلا زي لحسن الحمد لله ان رجله مكسوره ولا كنت لقيته نطلي هنا في الشركه برضه ما تستعدلش بكرة هينطلك في الشركة طب خليه نطلي كده في الشركة عشان اكسر له رجله تانية المهم ما قلت ليش ايه يا بقى التعديلات اللي انتو بتعملوها هو هو عيد ميلاد ياسمين عيد ميلاد ياسمين ايش معنا يعني الله ما تقول يا شاهي، ولا ده كمان مش فاكران يعني انت اللي فاكره اسم الله استنى استنى, استنى انا ابتكرت أيوة عيد ميلاد دي ياسمين الجمعة اللي جاية إنما بتسأل ليه عشان هفتح لها الشباك بتاعها وعمله لها تراث زي اللي في القوضة بتاعتنا برافو برافو عليك يا حازم دي هتفرح قوي ويا ترى بقى الفكرة دي بتاعتك انت ولا بتاعت عمر بالصراحة كده هي فكرة صلاح عارفها شاهي الودة رغم إنه فضولي جدا لي زي العمل الرادي في الفيلا لكن باين عليه دماغه نظيفه. وشكله كده ممكن يبقى مهند الشاطر جدا شوفت بقى ان انا نظرتي في محلها امممم ايه صحيح بس بقولك ايه انا مش عايز ياسمين تعرف حاجه خالص خليها لها مفاجاه وهي كده ولا كده عندها شغل كتير الايام دي خلاص يا حبيبي اعتبره سر طيب هاي بالمناسبه بقى عملتي ايه في الاوبينينينغ بتاع قوتيل برج العرب يا خبر يا حازم تصور انا نسيت خالص موضوع الافتتاح ده معقولة يا شاهي معقولة دي أول مرة أطلبيني فيها حاجة ما انت عارف الظروف اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول عموما ما تقلقش أنا هجاهز كل حاجة النهاردة عظيم بس لو مش هتقدر يقولي من دلوقتي عشان أكلم مدامي أرى خلاص بقى ولا يارى ولا مارى قلتلك هخلص لك الموضوع النهاردة يا ساتر يا رب عليك سلام ايه رأيك في الميودة ده بقى؟ منظرك يقرف انا انصحك تنزل البسين فورا تخبي جسمك ده قبل ما حد يشوفك أنا ه... ده حمام شمس الأود. sunshine يعني. يا أخي يا أخي خلي عندك دم. قاعد كده لابس المايوم مدد على الشزلونج والعمال طلع نزل بوص عليك إيه. هيستعمل لي فتنة في الموقع. يعني يعني عايز هيستعمل إيه صلاح؟ تلبس هدومك وتروح تتمرمط تعاوم في الرمل والأسمنت. مش شايف عمر اللي وصل لنصف بيتك واقف مع العمال إزاي؟ سيبك من العمال والأسمنت والرمل. شكلك كده مش عجبني. في حاجة حصلت بينك وبين ياسمين. ما هو المشكلة إن مفيش حاجة تتحصل. هي مش طيأ صلاح وما تتكلمش معايا. وهي هتموت علشان تكلم أدهم. وسي أدهم قافل الموبايل مش عايز يتكلم معاها علشان يجبرها تتكلم مع صلاح يا عم ما يولع صلاح على ادهم انت مزعل نفسك ليه احنا ناقصين مشاكل على رايك اسمع يا سيد انت تقوم تلبس دلوقتي حالا وتاخد التاكسي بتاعك اللي متلخخ بره ده تورنيش وشك تاني مش بقول لك انت النهارده مش عاجبني ايه بقى المشكله المشكله ان قاعد جنب 80 كيلو غباء أفهم أفهم يا بني آدم يهرو صلاح أنا فاهم كل حاجة والخطة بتاعتنا ماشية تمام التمام طول ما انت قافل الموبايل هتنسى مع الوقت الجدع الرزل الرخم اللي اسمه أدهم ومش هيبقى قدامها غير الجدع اللي أرزل منه اللي اسمه صلاح بس هي صعبانة علي تخليك جمت بقى نفسي اسمع صوتها في الموبايل قلت لي صوت. عايز اسمع صوتها صلاح ايه تفتكر يا صلاح انك بتحبها مش عارف انت رأيك ايه بينا زي الشمس مش عارف يا بي لا أهلا أهلا يا سميني حبيبتي تعالي خير يا بابا في إيه عندي لك خبر جميل جدا إحنا خلاص خلنا مناقصة المنتج الرياضي معقول يا بابا معقول ونص يا حبيبتي والبركة فيك أنت يا عينتي تبى ما تنشي ما كلمتني الصبح أمم وضيع على نفسي برضو اللحظة الجميلة دي كنت عايز أشوف الفرحة في عينيكي أنا فرحنا عشانك أنت لأن يعرف الموناقصة دي تهمك أدائي المهم من الوقت هم طالبين شوية تعديلات البركة فيك أنت بقى يا بابا لا انا بقى بالليلة زي اخلعك اخلعك ده يا بنت المشروع ده بتاعك وحتكمليه للآخر روح يا قادي مع المهندس طلعت وشوف التعديلات اللي هم طالبينها عشان انتي اللي هتعمليها بنفسك يو يا بابا ما احرم عليك بس بس بس لا كتير لو حسابك حسادك هتروحي يومين شرم الشيخ عشان تعملي معينة للأرض على الطبيعة تمان ايه باش مهندس صلاح انت قررت تهدم البله خلاص الفراغ الف وحش قلت افتح الجنين على رسيبشن ودخل المطبخ على الحمام وكده يعني <تصفيق> لا بجد العمال دول بيعملوا ايه خليها مفاجأة احسن وبعدين سيد قال لي البنت بتحب الرجل الشه <تصفيق> سيد قالت كده ده باين عليه بيفهم <تصفيق> ما قدرش اضحك عليك يعني وقولك انه بيفهم لكن ساعات ساعات كده بيقتبس شوية افكار من الناس اللي حوالهم طيب انا عايز اطلب مش هامة يعني حركة مش هامة مش, مش هامة, هامة؟ زي قدعانة يعني اه مش انت مش هامة <تصفيق> انا مش هامة <تصفيق> انا من اشهم شباب الجيزه خلاص انا عايزه منك طلب يا اشهم شباب الجيزه رعبتي رعبتي سب <تصفيق> بس اوعي هيكون سمي بيدي وبينك طب ممكن اعرف الحركة دي كانت عاملة ازاي شو حاولي يعني بس تبسي المشروع هو كده عنده في الشغل وبيني وبينك أه. ياسمين مخلوقة من قصة الهندسة دي اصلا فمينها ومين بقى اللي لقى أشنط... مين بقى حتنى. يا ولد يا سلام واي الشهامة يعني مثل الموضوع لا ما عجبوش التصمير و منه خالص فعمل لها تصميم جديد وده التصميم اللي عجبه اوكل حالي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده ده ده ده ده مصيب بخير يا سيد قلتي لي با شفت أدعم دمشهم أوي قد برضو معرفتش انت عايزة عنواني ليه علشان يا سمين عايزة تشكره وللأسف المبعيل بتاعه مقفول فهمت هم فهمت بس للأسف يا أنيسة مش حاضر أفيدك في القص ليه علشان أنا معرفش قدهم ده أصلا ولا عرف عنوان مكتبه <تصفيق> وسيبني أرغي معاك وغرر بيك طول الفترة دي طب ايه دا ايه دا قوم انت مشي من هنا لا قوم انت لا قوم ازاي انا رجل مكسورة. ما معرفش مشي على قديك على قدالك يبوني تقوم من وشي يا سيد تعال اقوم البت دي <تصفيق> ايمان ايو يا دكتور تبتعمل ايه انا ما روحتش ليه فيلم وانتس اصلا عندي شغل يا دكتور اه دا شغل برضو فضال فضال فضال وروحي عشان تغير على الجرحة لقد ظهر صلاح ادي له الدواء وتعاي على طول حاضر دكتور صلاح الخير على دمك يجي بالشنطه بهدومه يا الخير يا الخير الخير على يا صلاح الخير يا صلاح الخير سمحت فين مكتب حضرة الناظر المكتب اللي على ايدك الشمان شكرا يا ساتر الواحد افتكر ايام الدراسة كانت ايام تقرف ادخل مساء خير يا حضرة الناظر ايه ده سليمان ايه اللي جابك سليمان خير حصل حاجة ماهنا من يوم ما شفت وشك والمصائب بتحل عليا ماهنا انت تقول ايه حصل ايه ماهنا نزح نزح نزح نزح طيب قدري سوح حطت لساني جوا بو ماذا انت ولا حضر واقف كده قدامي زي عمود النور اللي ما فيش رمضة. مدام اعتماد اعتماد اعتماد يا اعتماد يا مردنا فيها يا خبطام حرمية وانا أهداف ملاقة من عارفك عارف الحوايش ملسومة على أورتك يا حضرة النظر مدام اعتماد سليمها زي الفل ولما هي سليمه سليمة جاي ليه انت فاكرها تكيد أبوك دي مدرسة وليه اعتمادها مدام اعتماد قاعدة في العربية برا نستني حضرتك هذا مستمياني واعتماد جاي المدرسة ليه ما هنا قاعدين طول الليل وشنا توش بعض أنا سمعت انها رايح تشتري شوية حاجات وعايزة حضرتك تجي طب ما تروح معها انت يا اخي وانت ما تعملش حاجه ابدا أصل هي قالت لي ان ميعاد شغلك خلص فقالت عدي عليك ناخدك بالمره اه هي الساعه كام في ايدك دلوقت انا سمعت ان الساعه جلها 3 ونص سمعت طب ما تقول لي كده من الصبح يا بجم فوت قدامي بدل ما وديك واديك كام خرزانه بعض رحت المصنع هو ده اللي اتفعلنا عليه. أصله عندي شوية شغل كده. شغل إيه وزفت زفت إيه كذا رجل أيوة. بدي أفتح فندق برك العرب. وأنا قلت ناسية. خص عليك يا شاهي ودي حاجة تنسى برضو. ما أنا إن شاء الله هخلص. إيش ال... في؟ بصي. أنا حد كمل. شو ركيه هروح اشيل شوية حاجات واطلع على الفيلها اعملي حسابك هنتغدى سوا انا عامله لك صينيه خرشوف حتاكلي ايديك يمكن لسه واعد حتاكلي ايديك لغايه القوه <تصفيق> هروح معاكي على امال انت اكلك حلو قوي وانا ما بقدرش امسك نفسي كده حجوزري لي الريجيم يا اختي بهبحلي على نفسك بلا رجيم بلا سقام <تصفيق> طب بقول لك أكيدي على فاطمة تقفل الشبابين كويس عشان ظروات للعمال هوا انتوا بتهدوا في الله فاسألي ابنك صلاح يا صلاح انت انت فان يا صلاح ابقى دخلي رد واحد وعدتني يا صلاح صلاح الخير ما ايه اخسرتك يا صلاح فقدت الزاكرة وانت في السن ده بالعكس ده أنا فرحان وطاق المستعادة ان فقدت الزاكرة ما متحد مكساج عماية باوثمان Marco wasرفع الانتاج ماركو براد صلاح القير من انتاج ماس ميديا برودكشن